والذين يصرون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب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 ஜன்னிம் வஜுவஜிம் வீம் வன்ம இச்சுயுனி புல் வ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينفذون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل وَيَقْتُلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اللَّهُ يَا بَاسِطُ الرِّزْقِ لِمَن يَشَاءُ وَقَدِير فَرِحُوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه قل ان الله يضل من يشاء 119. ويهدي إليه من أناب 110. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب